نهار وهو السميع العليم قل اغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل اني امرت ان اكون اول من اسلم ولا تكون من المشركين قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنَّ عَصِيْتُ رَبِّ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ مَن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَ إِذٍ فَقَدْ رَحِمَ وَذَلِكَ الْفَوزُ الْمُبِينُ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 ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته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 111. انظر كيف كذبوا على أنفسهم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 فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَل بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يَخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ ردوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ 119. وقالوا إن هي إلا الدُّنْيَا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم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 وللدار الآخرة خير للذين يتقون أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَا يَحْزُنُكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكْذِبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ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 وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّقْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ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 قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرِ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ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 ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتقردهم فتكون من الظالمين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 قل إِنِّي نُهيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَّ وَلَن تُهْدُوا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إن الحكم إِلَّا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عِندِي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده بِعَهْدِ الغيب لا يعلمها سَمِيعٌ لَا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 انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يتقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر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 119. قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله كَلَّذِي اسْتَهْوَتُهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حِيرَانٌ لَهُ أَصْحَابُهُ يَدْعُونَهُ إلَى الْهُدَاءتِ نَقُلْ إِنَّهُ دَالَ اللَّهِ وَالْهُدَى وَأُمِرْنَا لِيُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ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 مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلْيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآكَ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا أَلْقَى الْقَمَرَ بازغا قَالَ هَذَا رَبِّي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 ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا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 كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوقا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم وجت بينهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك مود الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبق عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكمة والنبوة فإن بِهَا بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداهم قتبه قل لا عَلَيْهِ عليه أجرا إن هو إلا وَمَا للعالمين وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء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 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوْحِي إلَيَّ وَلَمْ يُوْحَى إلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُزِلُّ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غُمَعَاتِ الْمَوْتِ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 وَكُنْتُمْ عَن آيَاتِي تَسْتَكْبِرُونَ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خُلِقَ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ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 124. ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركا الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون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 وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذّهُم في طغيانِهم يعمهُودٌ ولو أنَّنا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلاً ما كانوا لينؤمنوا إلا أيشاء الله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 ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وَليرْضَهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمْ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ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 إِنَّ الَّذينَ يَتَّبِعُونَ إِلَّا اللَّهَ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِنَّ رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ سَمِّ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنْتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ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 وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَوْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَثَلُهُ كمن مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 وقالوا ما في بطون هذه الأنعام قالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم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 قل أن الذكرين حرم أم الأنثيين أن اجتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين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 إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قُل لَّا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَقْعَمُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَامَن اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَعَلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ لَذِيذٍ يُغْفَرُ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 فَلَيَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ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 ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى